مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم قامت الدوله وضح فعوله سيف مسلول لنصره الدين قامت الدوله وضح فعوله سيف مسلول لنصره الدين له جهه وضح للكفر فاضح دم انا ضحت ارفض الظلون له جهه وضح للكفر فاضح دم انا ضحت ارفض الظلون اسدي اجناده عز في جهاده العمل قاده حشدوني قتلنا ما شي والفكر شاش بحور العياني قتلنا ما شي والفكر شاش بحور العياني قتلنا ما والفكر شاش بحور العياني قتلنا ما والفكر شاش بحور العياني قامت الدوله وضح فعوله سيف مسنول نصره الديني قامت الدوله وضح فعو له سيف مسلول نصره الديني لهجا واضح للكفر فاضح دمنا ضحتر مضلهون لهجا واضح للكفر فاضح دمنا ضحتر مضلهون فكوا العاني على العياني وضغط هاني بعد ذا الحينك فكوا العاني على العياني وضغط هاني بعد ذا الحينك ذيك تنتلك عصافيره بتشبي وتذوب هم مغبوني ذقمه تنتلك عصافيره بتشبي وتذوب هم مغبوني تشبي وتذرب هم مغبونه بشر الاسره بشر الاسره اسمهم ذكرة اسمهم ذكرى الفرج قرب لرب الكوني أشئل الأسرة, الأسرة اسرهم ذكرة أسرهم ذكرة والفرج قرب من ربي الكون يوم تدونه وضح فعوله سيفي مسلولة نصرة الديني يوم تدونه وضح فعوله سيفي مسلولة نصرة الديني نهجها واضح للكفر فاضح دم ناضح فالفضل هوني الكفر فاضح دمنا فاضح ترمضونك جشنا نارها تسبق غباره والنوا جشنا نارها تسبق غباره والنوا غامت صارينا وينك يبغي الجننه يتبع السنه سنة محمد ما بان حولي يبغي الجننه يتبع السنة السنه محمد ما بان سنة سنه محمد بهالحونه علي انشانه علي انشانه صرم لسانه صرم لسانه والفعل زانه دون الشيني يامات الدوله واضح فعوله سيف مسلول لنصرة الدين يامات الدوله واضح فعوله سيف الدين نهجا واضح للكفر فاضح دمانا واضح ترفض الهونك واضح للكفر فاضح دمانا واضح